دخل فين فيه، فالذين آمنوا منكم وأمّ، لهم أجرا كبير.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 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات نات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم.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 باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم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 أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وَمَا نَزَلَ مِنَ الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقسّت قلوبهم. وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون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 الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله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 نَبْرَآ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِّكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ والله لا يحب كل مختال فخور للذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فان الله هو الغني الحميد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 ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه الإنجيل واتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأى فتن ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم